أو رثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصدون، ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جَنَّاتُ عَدَنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلِّونَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عذابِها كَذَلِكَ نَجِزِي كُلَّ كفْرٍ وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء